بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعه القارعه ما القارعه ما القارعة وما ادراك ما القارعه وما يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَلَعْنِ الْمَنْفُوشِ وتكون فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ أَأَنَّنَّ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ أُمُّهَا هَاوِيَةٌ أُمُّهَا هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا حامية وَمَا أَدْرَاكَ